وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْنُنَّ عُنُوًا كَبِيرًا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 فَمَرَدَدْنَا لَكُمْ مُلْكَ الْأَرْضِ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 محَونَ آيَةَ الليْلِ وَجَعلن آيَةً النَّهَار مُ بصِرَ ل تَتَوفَظْ لَ مِ رَبّكُم وَلتَلَمُ عددَدَ الصِنينَ وَحِساب وَكُ شيءَ فصلناه تفصيلا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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا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 وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبيلاً.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 كُنْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَانِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا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 يَأُْمِنُهُ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُونَ لَتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم مجزاؤكم جزاء ام موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَابِعًا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 إ لا أأَذَقُناَاكَ ضِعفَ الحياتةِ وَضِعْفَمَمِثَُّ لا تَج لَ لَنَا نَصير وَإِنْ كَادُ لا يَسْتَفِ الزُونكَ مِنْ الألِّلُخْرِجُكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلبثونَ خلِلَافَكَ إَِّا قَليلَ.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 وَلا قَد الصَََّّّفْنَا لَِّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِن كلُِّ مَثَلٍ فَأَبَاأَكثَر النَّاسِ إَِّ كُفُورَ وَقولًا النُّؤ مِنَ لَ حَ تَفجُرَ للَناَا مِن الأرضِيَم بُوعَاء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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَا أُولَئِكَ جَاهِلُونَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سعيرا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 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وَقُلْنا مِم بَِهِ لِبَنِي إ الصرِلَ سكُنُ الأرضَ فَإذ جَ أَوعدُآخِرَةِ جِئنَا بِكُم لَفِي فَ وَبِالحَقطِأَ زَلناهُ وَبِالحَقِّ نَ وبالحق زَل وَمَا أَرسَلناَاكَ إِلَّ مُبَشرَ وَنَذرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا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 Sadaqa Allahul Azeem